بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأملكوا بالطاغية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 هُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون من ولو تَقَوَّلَ علينا بعض منه ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فمَا مِنْكُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزين وَإِهُ لَ تََِّةٌ للِمُتَّقين وَإَِّا ل نَعلَم أننَّ مِنْكُم مُكَدّفين وَإَِّهُ لَ وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم